وَقَالََّونَ لاَا يَعَّمُونَ لَ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّ أَو تَأْسِينَ آه وَقَا الذيَّذَّ لَا يَرهُونَ لَلَا مُكَِّمونَ اللهَّهُ أَ تَأثينَ تشابهت قلوبهم كذلك قالت بجين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قربينا الآيات لقوم